إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا نوطا سين بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءت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 قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا نوت إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب ما, ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب